بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم ظهرت عليه على آله وصحبه أما بعد المجلس الثاني من مجالس سمع كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى الوحيد والأربعون وروى الترمذي في جميعه من حديث موسى بن يعقوب الزمعي عن عبد الله بن كيثال عن عبد الله بن شداد عن ابن سعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة صلى الله عليه وسلم قال الترمذي حديث حسن غريب ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه من حديث قالد بن مخلد عن موسى بن يعقوب وقال فيه عن عبد الله بن شداد عن أبيه عن ابن مسعود وهو في مسند البزاري والترمذي عن عنده عن ابن شداد عن ابن مسعود وعند أبي حاتم عن ابن شداد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكذلك رواه البغوي عن أبي بكر بن أبي الشيبة حدثنا قالد بن مخلد حدثنا موسى فذاكره وقال عن ابن شداد عن أبيه عن ابن مسعود الثاني والأربعون وقد روا ابن ماجه في سننه من حديث المسعودي عن عون بن عبد الله عن أبي فاختة عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن سعود قال إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه قال فقالوا له فعلمنا قال قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك امام الخير وقائد الخير ورسول الرحمه اللهم بعث مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال إبراهيم إنك حميد مجيد فبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال إنك حميد مجيد الثالث والأربعون ومن حديثه أيضا ما رواه النسائي من حديث سفيان عن عبد الله بن السائب عن زادان عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام وهذا إشناد صحيح ورواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى عن أبي خيتمة عن وكيع عن سفيان به وأما حديث فضالة تبنع عبيد فقال الإمام أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هالئ حميد بن هانئ أن أبا علي عمر بن مالك الجنبي حدثه أنه سمع فضالة تبنع عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعا فقال له أول غيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعض بما طور الإمام أحمد وأبو داود هذا لفظه والنسائي والترمذي وقال الترمذي حديث صحيح فرواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن المقري والنسائي عن محمد بن سلمة عن ابن وهب عن حيوة وابن خزيمة في صحيحه عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه عن أبي هالي إن قال أبو عبد الله المغنسي وأظن سقط من روايته حيوة وعن بكل بن إدريس بن الحجاج بن هارون المصري عن أبي عبد الرحمن وروه ابن حبان في صحيحه عن محمد بن إسحاق السراج الخامس والأربعون وأما حديث أبي طالحة الأنصاري فقال الإمام أحمد في المسند حدثنا سريج حدثنا أبو معشر عن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبي طالحة الأنصاري قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر قالوا يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر قال أجل أتاني آثم من عز وجل فقال من صلى عليك من امتك صلاة كتب الله واشرح سناف ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ورد عليه مثلها السادس والأربعون حدثنا أبو كامل حدثنا حباد بن سلمة عن ثابت عن سليمان مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه فقالوا يا رسول الله إنا لنرى السرور في وجهك فقال إنه اتاني الملك فقال يا محمد وما يرضيك أن ربك عز وجل يقول إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة. قال: بلى ورواه النسائي من حديث ابن مبارك وعفان عن حماد، وروه ابن في صحيحه أيضا من حديث حماد أيضا. السابع والأربعون. وأما حديث انس ابن مالك فقال النسائي أخبرنا محمد بن مثنى. عن أبي داود حدثنا أبو سلمة وهو المغيرة بن مسلم من الخراساني عن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذكرت عنده فليصلي علي ومن صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة الثامن والأربعون حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا يحيى ابن آدم حدثنا يونس بن أبي إسحاق حدثني بريد بن أبي مريم عن أهس إن أنه سمعه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه بها عشر سيات ورفعه بها عشر درجات ورواه الإمام أحمد في المسند عن أبي نعيم عن يونس ورواه المحبان في صحيحه محمد بن الحسن بن الخليل عن أبي كريب عن محمد بن بشر العبدي عن يونس فعلته ما أشار إليه النسائي في كتابه الكبير التاسع والأربعون عن بريد بن أبي مريم عن الحسن عن أنس وهذه العلة لا تقدح فيه شيئا لأن الحسن لا شك في سماعه من أنس وقد صح سماع بريد بن أبي مريم من أنس أيضا هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحي والحاكم في المستدرك من حديث يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم قال سمعت أنس بن مالك فذاكره ولعل بريدا سمعه من الحسن ثم سمعه من انس فحدث به على الوجهين فإنه قال كنت أزامر الحسن في محمل فقال حدث أن انس بن مالك قال قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ثم إنه حدث به انس فرواه عنه كما تقدم لكن يبقى أن يقال يحتمل أن يكون هذا هو حديث أبي طرحة بعينه أرسله انس عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدل عليه الخمسون ما رواه إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا إسماعيل بن أبي ويثن حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن عويد الله بن عمرو عن ثابت البناني قال قال انس بن مالك قال أبو طلحة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم يوما يعرفون البشرة في وجهه فقالوا إن نعرف الآن البشرة في وجهك فذكر حديث أبي طلحة المتقدم والله أعلم الواحد وخمسون وروا العشاري من حديث الحكم ابن عطية عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي في يوم ألف مرة لم يموت حتى يرى مقعده من الجنة قال الحافظ أبو عبد الله المغرسي في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف إلا من حديث الحكم ابن عطية قال الدار القوطني حدث عن ثابت أحاديث لا يتابع عليها فقال الإمام أحمد لا بأس به إلا أن أبا داوود الطيالسي روى عنه أحاديث منكرة وقال وروي عن يحيى بن معيد أنه قال هو ثقة الثاني والخمسون وقال جاع الفريابي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الفضل بن ذكين حدثنا سلمة بن وردان قال سمعت أنسا يقول ارتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فرقى درجة فقال آمين ثم ارتقى درجة فقال آمين ثم ارتقى ثالثه فقال آمين ثم استوى فجلس فقال أصحابه أي نبي الله علامه امنت فقال أتاني جبريل فقال رغم أن امرئ أدرك أبويه الكبر أو أحدهما لم يدخل الجنة فقلت آمين ورغم أنف مريئن إن أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين قال ورغم أنف مريئن إن ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت آمين الثالث والخمسون ورواه أبو بكر الشافعي عن معاذ بن معاذ حدثنا القعنبي حدثنا سلمة بن وردان فذكره وسلمة هذا لين الحديث قد كل ما فيه وليس ممن يطرح حديثه ولا سيما حديث له شواهد وهو معروف من حديث غيره الرابع والخمسون ومن حديث آنس أيضا ما روه أبو يعلى المنصري حدثنا شباب خليفة من خياط حدثنا درست بن حمزة عن مطر الوراق عن قتالة عن آنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبدين متحابين يستقبل أحدهما صاحبه ويصليان على النبي صلى الله عليه وسلم إلا لم يتفرقا حتى تغفر لهما ذنوبهما ما تقدم منها وما تأخر الخامس والخمسون وبالحديث أنس أيضا ما رواه ابن أبي عاصم حدثنا الحسن بن البزار حدثنا شبابة حدثنا المغيرة ابن مسلم عن أبي إزحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن الصلاة علي كفارة لكم فمن صلى علي صلى الله عليه السادس والخمسون ومن حديثه أيضا ما رواه ابن حدثنا محمد بن أحمد بن البراء حدثنا محمد بن عبد العزيز الدين وري حدثنا قرة بن حبيب بن القشيري حدثنا الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي في يوم ألف مرة لم يمد حتى يرى مقعده من الجنة وتقدم هذا الحديث من طريق آخر السابع والخمسون وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إسماعيل بن إسحاق حدثنا عبد الله بن وسلم حدثنا سلمة بن وردان قال سمعت أنس بن مالك قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يتبرز فلم يجد أحد يستابعه ففز عمر فاتبعه بمظهره يعني إداوة فوجده ساجدا في شربة فتنحى عمر فجلس وراءه حتى رفع رأسه قال فقال أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني ان جبريل أساني فقال من صلى عليك صلاة واحدة من صلى عليك واحدة صلى الله عليه عشراء ورفعه عشر درجات وهذا الحديث يحتمل أن يكون في مسند أنس وأن يكون في مسند عمر وجعله في مسند عمر أظهر لوجعين أحدهما أن سياقا يدل على أن أنس لم يحضر القصة وأن الذي حضرها عمر والثاني أن القاضي إسماعيل قال قال أثامن والخمسون حدثنا يعقوب نفميدن حدثني انس بن عياض عن سلمة بن وردان حدثني مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يتبرز فاتبعته بإذاوة من ماء فوجدته سجدا في شربة فتنحيت عنه فلما فرغ رفع رأسه فقال احسنت يا عمر حين تنحيت عني إن جبريل أتاني فقال من صلى عليك صلاة صلى الله عليه عشر ورفعه عشرة درجات فإن قيل فهذا الحديث الثاني علة لحديث الأول لأن سلمة بن وردان أخبر أنه سمعه من مالك بن أوسي بن الحدثان قيل ليس بعلة له فقد سمعه سلمة بن وردات منهما التاشع والخمسون قال أبو بكر الإسماعيلي في كتاب مسند عمر حدثنا عبد الرحمن بن عبد المؤمن أنبأنا أبو موسى الفروي حدثنا أبو ضمرة عن سلمة بن وردان قال سمعت أنس مالك يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمر بن الخطاب بإداوة وحجارة فورده قد فرغ ووجده ساجدا في شربة فتنح عمر وذكر الحديث الستون حدثنا عمران بن موسى حدثنا بن كاسب انا أنس بن عياض عن سلمة بن وردان حدثني مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر وحدثني أنس بن مالك ثم ساقه من حديث الفضل بن ذكين ثم ساقه من حديث الفضل بن ذكين حدثنا سلمة بن وردان سمعت انس بن مالك ومالك بن أوس بن الحدثان فذكره الواحد والستون وقال ابن شاهين حدثني العباس بن العباس بن المغيرة حدثنا عبيد الله بن ربيعة قال سمعت عبد الله بن شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى عليه صلاة صل الله عليه بها عشرة فليقل عبد بعد علي من الصلاة أو ليكثر الثاني وستون ومن حديث عمر رضي الله عنه في الباب ما رواه الترمذي وفي جامعه من حديث النضر بن شميد عن أبي قرة الأسدي عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله تعالى عنه قال. إن الدعاء منقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم هكذا رواه موقوفا وكذلك رواه الإسماعيلي وفي مسند عمر من حديث النظر أتم من هذا قال الثالث والستون أخبرني الحسن حدثنا محمد بن قدامة وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النظر عن أبي قرة سمعت سعيد بن المسيب يقول قال عمر رضي الله عنه ما من مرء مسلم يأتي فضاء من الأرض فيصلي به الضحى ركعتين ثم يقول اللهم أصبحت عبدك على عهدك ووعدك خلقتني ولم أك شيئا أستغفرك لذنبي فإنه قد أرهقتني ذنوبي وأحاطت بي إلا أن تغفرها تغفر لي يا رحمن إلا غفر الله له في ذلك المقعد ذنبه وإن كان مثل زبد البحر الرابع وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ذكر لي أن الدعاء يكون بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم الخامس والستون قال وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ذكر لي أن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكن وقال عمر ما من امرئ مسلم يتصدق بزوجين من ماله إلا ابتدرته حجبة الجنة قال الإسماعيلي الحديث الأول في صلاة الضحى موقوف وكذلك الصدقة بزوجين من مهله موقوف والباقي سواء. قلت يريد به أن حديث الصلاة وعديث تباهي الأعمال يحتمل الرفع ويحتمل الوقوع على الثواء وقد حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاذ بن الحارث عن أبي قرة مرفوعة لكنه لا يثبت والموقوف أشبه والله أعلم وحديث أنس بن مالك عنه المتقدم قد روي من طريق آخر قال الطبراني حدثنا محمد بن عبد الرحيم ابن بحير بمصر حدثنا عمر بن الربيع ابن طارق حدثنا يحيى بن أيوب حدثا يعبيد الله بن عمر عن الحاكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رحاجته فلم يجد أحدا يتبعه ففزع عمر فأتاه بمطارة من خلفه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا في شربة فتنحى عنه من خلفه حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني إن جبريل أتاني فقال من صلى عليك من أمتك واحدة قل الله عليه عشر فرفعه بها عشر درجات قال الطبراني لم يروه عن عبيد الله بن عمر إلا يحيى بن أيوب تفرد به عمر بن طارق فأما حديث عامر بن ربيعة فقال أحمد في مسنده السابع والستون حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصي بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغطب على المنبر ويقول من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي فليقل عبد من ذلك أو ليكثر ورواه ابن عن بكر بن خلف عن خالد بن الحارث عن جعبه السم بن والستون ورواه عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر العمري عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عامر عن أبيه ولفظه من صلى علي صلاة صلى الله عليه فأكثروا أو أقلوا وعاصر بن الله بن عاصر بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن عمر العمري وإن كان حديثهما في بعض الضعف فرواية هذا الحديث من هذين الوجهين المختلفين يدل على أن له أصلا وهذا لا ينزل عن وسط درجات الحسن والله أعلم التاسع والستون وأما حديث عبد الرحمن بن عوف قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا أبو سلمة منصوره سلمة الخزاعي ويونس قال. حدثنا ليث عن يزيد بن الهادي عن عمرو بن أبي عمرو عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الرحمن بن عوف قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته حتى دخل نقلا فسجد فاطال السجود حتى خفت أو خشيت أن يكون الله قد توفى أو قبضه قال فجئت أنظر فرفع رأسه فقال ما لك يا عبد الرحمن قال فذكرت ذلك له قال فقال إن جبريل قال لي ألا أبشرك إن الله عز وجل يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه حدثنا ابو سعيد مولى بني هاشم حدثنا سليمان بن بلال حدثنا عمرو بن ابي عمرو عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف فذكر هو قال فيه فسجدت لله شكرا ورواه الحكم في المستدرك بتواد سليمان بن بلال عن عمرو وقال صحيح الاسناد الواحد والسبعون هو رواه ابن أبي الدنيا عن يحيى بن جعتر حدثنا زيد بن الحباب أخبرني موسى بن عبيدة أخبرني قيس بن عبد الرحمن بن عبي صعى عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جدي عبد الرحمن بن عوف قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدا فأطال فيها فقلت له في ذلك فقال إني سجدت هذه سجدة شكرا لله عز وجل فيما أبلاني في أمتي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا وموسى ابن عبيدة وإن كان في حديثه بعض الضعف فهو شاهد لما تقدم الثاني والسبعون وقال المخلص حدثنا البغوي وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتاد عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقياني جبريل فبشرني أن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صلاة صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لذلك الثالث والسبعون وأما حديث أبي بن كعب رضي الله عنه فقال عبد بن حميد في مسنده حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال يا ايها الناس اذكروا الله اذكروا الله جاءت الرادفه تتبع بالرادفه جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه قال ابو بن كعب قلت يا رسول الله اني اكتب الصلاه عليك فكم اجعل لك من صلاتي قال ما شئت قلت الربع قال ما شئت وان زدت فهو خير قلت النصف قال ما شئت وان زدت فهو خير قلت الثلثين قال ما شئت وإن زدت فهو خير قال أجعل لك صلاة كلها قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك وأخرجه الترمذي عن الناب عن قبيصة به وأخرجه الإمام أحمد في المسند عن وكيع عن سفيان به وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال الترمذي حديث حسن صحيح وعبد الله بن محمد بن عقيل اهتج به العلمة الكبار كالحميدي وأحمد وإسحاق وعلي والترمذي وغيين والترميدي صح وادي ترجمته تارة ويحسنها تارة وسئل شيخنا أبو العباس عن تفسير هذا الحديث فقال كان لأبي بن كعب دعاء يدعو به لنفسه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجعل له منه ربعه صلاة عليه صلى الله عليه وسلم فقال إن زدت فهو خير لك فقال له النصف فقال إن زدت فهو خير لك إلى أن قال أجعل لك صلاتي كلها أي أجعل دعائي كله صلاة عليك قال إذن تخفى همك ويغفر لك ذنبك لأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرا ومن صلى الله عليه كفاه همه وغفر له ذنبه هذا معنى كلامه رضي الله عنه الرابع والسبعون وأما حديث أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت يعني وقد بليت فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء قال الإمام أحمد في المسند حدثنا حسين بن علي الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعة الصنعالي عن أوس بن أوس فذكره ورواه أبو داود عن هارون بن عبد الله والنسائي عن إسحاق بن منصور وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة ثلاثتهم عن حسين الجعفي ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك أيضا من حديث حسين الجعفي وقد أعله بعض الحفاظ بأن حسين الجوفية حدث به عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعي عن أوس بن أوس قال ومن تأمل هذا الاسناد لم يشك في صحته لثقة رواته وشورتهم وقبول الأئمة أحاديثهم وعلّده أن حسين الجوفية لم يسمع لم يسمع من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وإنما سمع من عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم لا يحتج به. ولما حدث به حسين الجعفي غالط في اسم الجد فقال ابن جابر وقد بين ذلك الحصاظ ونبه عليه فقال البخاري في التاريخ الكبير عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي الشامي عن مكحور سمع منه وليد بن مسلم عنده مناكير ويقال هو الذي روى عنه أهل الكوفة أبو أسامة وحسين فقال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وابن تميم أصح وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم فقال عنده مناكير يقال هو الذي روى عنه أبو أسامة وحسين بن رجع وقال هو ابن يزيد بن جابر وغال في به ويزيد بن تميم اصح وهو ضعيف الحديث وقال الخطيب روى الكوفيون أحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ووهموا في ذلك والحمل عليهم في تلك الأحاديث وقال موسى بن هارون الحافظ روى أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وكان ذلك وهم منه هو لم يلقى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وإنما لقي عبد الرحمن بن يزيد بن تميم فظن أنه من جابر وابن جابر ثقه وابن تميم ضعيف وقد أشار غير واحد بن الحفاظ إلى ما ذكره هؤلاء الأئمة وجواب هذا التعليل من وجوه أحدها أن حسين بن علي الجعفي قد صرح بسماعه له من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال ابن حبان في صحيحه حدثنا ابن خزيمة حدثنا أبو كريب حدثنا حسين بن علي حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فصرح بسماع منه وقولهم إنه ظن أنه ابن جابر وإنما هو ابن تنيم فغلطت اسم جده بعيد فإنه لم يكن يشتبه على حسين هذا بهذا مع نقده وعلمه بهما وسماعه منهما فإن قيل فقد قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب العلال سمعت أبي يقول عبد الرحمن بن يزيد بن جابر لا أعلم أحد من أهل العراق يحدث عنه والذي عندي أن الذي يروي عنه أبو أسامة وحسين الجعفي واحد وهو عبد الرحمن بن يزيد بن تامين لأن أبا أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة خمسة أحاديث أو ستة أحاديث منكرة لا يحتمل أن يحدث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بمثله ولا أعلم أحدا من أهل الشام روى عن جابر من هذه الأحاديث الشيئاء وأما حسين الجعفي فإنه يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعة عن أوسي بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة أنه قال أفضل الأيام يوم الجمعة فيه الصعقة وفيه النفقة وفيه كذا وهو حديث منكر لا أعلم أحدا رواه غير حسين الجعفي وأما عبد الرحمن بن يزيد بن تنيين فهو ضعيف الحديث وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر انتقه تم كلامه قيل قد تكلم في سماع حسين الجعفي وأبي أسامة من ابن جابر فأكثر أهل الحديث أنكاظوا سماع أبي أسامة من قال شيخون في التهديب قال ابن نمير وذكر أبا أسامة فقال الذي يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يرى أنه ليس بن جابر المعروف ذكر لي أنه رجل يسمى باسم ابن جابر قال يعقوب الصادق هو عبد الرحمن بن قلان بن تميم فدقل عليه أبو أسامة فكتب عنه هذه الأحاديث فروى عنه وإنما هو إنسان يسمى باسم ابن جابر قال يعقوب وكاني رأيت ابن نمير يتهم أبا أسامة أنه علم ذلك وعرف ولكن تغافل عن ذلك قال وقال ابن نومير أما ترى روايته لا تشبه سائر حديثه الصحاح الذي روى عنه أهل الشام وأصحابه وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم سالت محمد بن عبد الرحمن بن أخي حسين من عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فقال قدم الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وعبد الرحمن ابن يزيد بن جابر ثم قدم عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بعد ذلك بدهر والذي يحدث عنه أبو أسامة ليس هو ابن جابر بل هو ابن تميم وقال ابن أبي داود سمع أبو أسامة من ابن المبارك عن ابن جابر وجميعا يحدثان عن مكهور وابن جابر أيضا دمشقي فلب قدم هذا قال أخبرنا عبد الرحمن بن يوزيد الدمشقي وحدث عن مكهور فظن أبو أسامة أنه ابن جابر الذي روى عنه ابن المبارك وابن جابر ثقة مأمون يجمع حديثه وابن تميم ضعيف وقال أبو داود متروك الحديث حدث عنه أبو أسامة وغالط في اسمه قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامل وكل ما جاء عن أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد فإنما هو ابن تميم وأما رواية حسين الجعفي عن ابن جابر فقد ذكره شيخون في التهديم وقال روى عن حسين بن علي الجعفي وأبو أسامة حماد بن أسامة إن كان محفوظا فجزم برواية حسين عن ابن جابر وشك في رواية حماد فهذا ما ظهر في جواب هذا التعليم ثم بعد أن كتبت ذلك رأيت الدار قد ذكر ذلك أيضا فقال في كلامه على كتاب أبي حاتم الفضعفاء قوله حسين الجعفي روع عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم خطأ الذي يروي عنه حسين هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وأبو أسامة يروي عن عبد الرحمن بن يزيد وهذا ابن تميم فيقول ابن جابر فيغلط في اسم جده تم كلامه وللحديث علة أخرى وهي أن عبد الرحمن بن يزيد لم يذكر سماعه من أبي الأشعث. قال علي بن المديني حدثنا الحسين بن علي بن الجعفي حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر سمعته يذكر عن أبي الأشعر الصنعاني عن أوس بن أوس فذاكر الخمس والسنعون قال إسماعيل بن أسعق في كتابه حدثنا علي بن عبد الله فذكره. وليست هذه بعلة قاضحة فإن الحديث شواهد من حديث أبي هريغة وأبي درداء وأبي أمامة وأبي مسعوذ الأنصري وأناس بن مالك والحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا السادس والسبعون فأما حديث أبي هريغة فرره مالك عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلم عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خرق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفي همات وفيه تقوم الساعة أما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس وفيها ساعة لا يصادفها عبد المسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه فهذا الحديث صحيح مؤيد بحديث أوس بن أوس دال على مثل معناه السابع والسبعون وأما حدث أبي في الثقافيات أخبرنا أبو بكر بن محمد بن إبراهيم بن علي بن المقرأة أخبرنا أبو العباس محمد بن الحسن بن قتيبة العسلالي حدثنا حرملة حدثنا بن واهبين أخبرنا عمرو بن عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن وبادة بن نسي عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة علي يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهد الملائكة وإن أحدا لا يصلي علي إلا عرضت عليه صلاته حتى يفرغ منها قال قلت وبعد المهود قال إن الله حرم على الأرض أن تأكد أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق وسيأتي في حديث أبي الدرداء بإسناد آخر من الطبراني وروه نماجه أيضا من والسعود وأما حديث أبي أمامة فقال بيهقي حدثنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرا أنبأنا أحمد بن عبيد حدثنا الحسن بن سعيد حدثنا إبراهيم بن الحجاج حدثنا حماد بن سلمة عن برد بن سنال عن مكهوهن الشامي عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر علي من الصلاة في كل يوم جمعة إذن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة ومن كان أكثرهم صلاة كان أقربهم مني منزله لكن لهذا الحديث علتان إحداهما أن برد بن قد تكلم فيه وقد وثقه يحيى بن معين وغيره العلة الثانية أن مكحولا قد قيل إنه لم يسمع من أبي أمامة والله أعلم تسع وما ومحديث أنس تقال الطبراني حدثنا محمد بن علي الأحمر حدثنا نصر بن علي حدثنا عمر بن عبد السلام حدثنا أبو ظلال عن أنث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة علي يوم الجمعة إنه أتاني جبرايل آنفا من ربه عز وجل فقال ما على الأرض من مسلم يصلي عليك مرة واحدة إلا صليت أنا وملائكتي عليه عشر الثمانون وقال محمد بن إسماعيل الوراق حدثنا جبارة بن مغلث حدثنا أبو إسحاق خازم عن يزيد الرقاشي عن أنث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فإن صلاتكم تعرض علي وهذان وإن كان ضعيفين فيصل حالي للاستشهاد الواحد والثمانون ورواه ابن أبي الثري حدثنا رواد بن الجراح حدثنا سعيد بن بوشير عن قتالة عن ألنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وكان الصحابة رضي الله عنهم يتحبون إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. الثاني وثمانون. قال محمد بن يوسف العابد عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: قال لي ابن سعد رضي الله عنه يا زيد بن وهب لا تدع إذا كان يوم الجمعة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ألف مرة تقول اللهم صل على محمد النبي الأمين. وأما حديث الحسن الثالث وثمانون فقال إسماعيل حدثنا سليمان بن حرب حدثنا جرير بن حازم قال. سمعت الحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكل الأرض جسد من كلمه روح القدس الرابع والثمانون وأبنى حديث الحسن بن عليه رضي الله عنهما فقال أبو يعلى في مسنده حدثنا موسى بن محمد بن حيان حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الله بن نافع أخبرنا علاء بن عبد الرحمن قال سمعت الحسن بن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوه بيوتكم ولا تتخذوها قبورا ولا تتخذوا بيت عيدا صلوا علي وسلموا فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني أينما كنتم الخامس والثمانون وعلة هذا الحديث أن مسلم بن عمرو رواه عن عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي غريبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم كبورا ولا تجعلوا القبر عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم وهذا أشبه الثالث والثمانون وقال الطبراني في المعجم الكبير حدثنا أحمد بن رشدين المصري حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا حميد بن أبي زينب عن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب عن ابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني السابع وثمانون، وأما حديث حسين أخيه رضي الله عنه فقال طبرنيو في المعدن حدثنا يوسف بن الحكم الضبي حدثنا محمد بن بشير الكندي حدثنا عبيده بن حميد حدثني فطر بن خليفة عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين عن أبيه عن جده حسين بن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فخاطئ الصلاة علي خاطئ طريق الجنة أثامين وثمانون وعلته أن ابن أبي عاصم رواه عن أبي بكر هو ابن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا الأتسع والثمانون ورواه عمر بن حفص بن غياث عن أبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم التسعون ورواه إسماعيل بن إسحاق عن إبراهيم بن الحجاج حدثنا ههيب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا الواحد والتسعون ورواه علي بن المديني حدثنا سفيان قال قال عمر عن محمد بن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا الثاني والتسعون ثم قال سفيان قال رجل بعد عمر سمعت محمد بن علي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثم ثم, ثم سخيان الرجل فقال هو بثام وهو الصيرقي الثالث والتسعون ذكره إسماعيل عن علي وقال حدثنا سليمان بن حرب وعارم قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث مرسل وله شاهد من حديث عبد الله بن عباس سيأتي إن شاء الله تعالى الرابع والتسعون وقال النساء أخبرنا سليمان بن عبيد الله حدثنا أبو عامر حدثنا سليمان عن, عم عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن علاء بن علي بن حسين عن علي بن حسين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصل عليه الخامس أخبرنا أحمد بن خليل حدثنا خالد وهو ابن مخلد القطواني حدثنا سليمان بن بلال حدثني عمارة بن غزية به ورواه ابن حبان والحاكم في صحيحهما من حديث خالد بن مخلد والتنذي في جامعه وقال حديث حسن صحيح غريب وزاد في سنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قلت وله علة ذكرها النسائي في سننه الكبير فقال رواه عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب المرسلة السادس والتسعون أخبرنا زكريا بن يحيى حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن علي بن الحسين قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن البخيل الذي إن ذكرت عنده لم يصل عليه السابع والتسعون قال إسماعيل بن في كتابه اختلف يحيى أبو بكر بن أبي ويس في إسناد هذا الحديث رواه أبو بكند عن سليمان عن عمري بن أبي عمرو ورواه الحماني عن سليمان بن بلال عن عمارة بن غزية وهذا حديث مستأير عن عمارة بن غزية وقدره عنه خمسة سليمان بن بلال وعمرو بن الحارث وعبد العزيز الدراويدي وإسماعيل بن جعفر وعبد الله بن جعفر الوالد علي ثم ساقها كلها ورواه عن إسماعيل بن أبي أويش حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن عمري بن أبي عمرو عن علي بن حسين عن أبي فذكره الثامن والتسعود هو أبن علي فاطمة رضي الله عنها فقال أبو العباس الثقفي حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز هو ابن محمد عن عبد الله بن الحسن عن أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة ابنته رضي الله عنها إذا دخلت المسجد فقولي بسم الله والحمد لله اللهم صل على محمد وسلم اللهم اغفر لي وسهل لي أبواب رحمته فإذا خرجت من المسجد تقول كذلك إلا أنه قال وسهل لي أبواب رضيك التاسع والتسعون هو رواه التلمري عن علي بن الحجر عن إسماعيل ابن إبراهيم عن ليث عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين رضي الله عنه عن جدتها فاطمة الكبرى رضوان الله علي الله قال إسماعيل فلقيت عبد الله بن الحسن بمكة فسألته عن هذا الحديث فحدثني به وليس قال وليس إسناده بما تصل فاطمة بن الحسين رضي الله عنهما لم تدل فاطمة الكبرى رضي الله عنهما ورواه بن ماجه عن أبي بكر عن ابن علية وأبي معاوية عن ليث النحوة المئة وأما حديث البراء بن عازم فقال أحمد بن عمرو بن أبي عاصم حدثنا يعقوب بن حميد، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عبيد الله، عن مولى البراء بن عازب، عن البراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي كتبت له عشر حسنات، ومحي عنه بها عشر سيئات، ورفعه بها عشر درجات، وكنا له عيد عشر رقاب، الواحد والمئة، وأما حديث جابر بن عبد الله فقال النسائي في سننه الكبير، حدثنا أحمد بن عبد الله بن سويد بن منجوف حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله عز وجل وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن أنتن من جيفه وقال أبو داود الطيالسيه حدثنا يزير بن إبراهيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله عز وجل وصلات على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن أنتن من جيفة قال أبو عبد الله المقدسي هذا عندي على شرط مسلم الثاني والمئة وقال أحمد بن عمرو بن أبي عاصم حدثنا أحمد بن, عاصي بن عصام حدثنا أبو عاصم عن موسى بن عبيده عن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوني كقدح الراكب إن الراكب يملأ قدحه فإذا فرغ وعلق معالقه فإن كان فيه ماء شرب حاجته أو الوضوء توضى لا أهراق القدح فاجعلوني في أول الدعاء وفي أوسطه ولا تجعلوني في آخره لغض أبي عاصم الثالث والمئة وقال الطبراني حدثنا إسماعي إسحاق الدبري أنبأنا عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن جابر فذكر نحوه إلا أنه قال فاجعلوني في وسط الدعاء وفي أوله وفي آخره الرابع والمئة وأما حديث أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الطبراني حدثنا نصر بن عبد الملك السنجاري بمدينة سنجار سنة ثمان وسبعين ومئتين حدثنا معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فقال حدثني أبي محمد عن أبيه عبيد الله بن أبي رافع أنا أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي قال الطبراني لا يروى عن أبي رافع إلا بهذا الاسناد تفرد به معمر بن محمد ينتهي هنا مثلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصعبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة